وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وقفنا عند الحديث عن مظاهر تحزب المذموم ثم وقفنا عند الحديث عن مظاهر التحزب المذموم وقد ذكرنا ج م ل ة من هذه المظاهر فمن مظاهر التحزب المذموم ل ن ا تنصيب شخص وكذلك تنصيب كلام أ و أ ص و ل م ع ي ن ة ومن ذلك كذلك التعصب ثم أ خ ذ العهد والميثاق أ و المبايعه ومن المظاهر من اعظم المظاهر التي تدل على التحزب ق ض ي ة الانتساب إ ل ى اسم ا ل ط ا ئ ف ة أ و إ ل ى اسم ا ل ج م ا ع ة المظاهر في ا ل ح ق ي ق ة يعني ك ث ي ر ة جدا لكن اقتصرت على هذه المظاهر و هي أ ب ر ز مظاهر التحزب المذموم إ ذ ن مع هذا المظهر ق ض ي ة الانتساب وهذه المسألة يعني كثر فيها الكلام بين الناس وكثر, وكثر فيها الكلام بين الطلاب ق ض ي ة الانتساب متى يشرع الانتساب ومتى لا يشرع وهل كل انتساب يعد انتسابا مخالفا للسنه ة المسألة أم لا المسألة يعني ي ف ام تفصيل ل وهذه ا س أ لا ة ك غ ي ر ه كمثيلاتها من المسائل العلمية العلمي بأهل أجد رحمهم من علماء لهم الله تعالى السنة كلاما نجد فمثلا ي تقرير هذه ا ل س بسطها أ ل الحق ة وفي وبيان وجه الحق فيها ف م شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في ا ل و ص ي ة الكبرى يقول رحمه الله تعالى وهذا المبحث احتاج إلى يعني المبحث صدق دقيق لانه خاصه عند التفصيل والتفريق بين الانتساب المشروع والغير المشروع فالمثل تحتاج إ ل ى د ق ة وصبر ف... ولذلك س... الأمور ونصبره يقول الله الإسلام رحمه الله وكذلك التفريق ينتبه إلى كلام الإسلام الانتساب فجعل إذا سيذكر بارك ندقق من زيني انتبه نوع من في رفض شيخ شيخ بعض رحمه من التفرق والتهزن يقول رحمه الله في البصية الكبرى هذا الكلام ا كذلك تتكر أحضره وكذلك ي يقول المجلد ثالث صحابة الله تعالى رحمه 455 و التفريق بين ا ل أ م ة وامتحانها بما لم يامر الله به ولا رسوله مثل أ ن يقال للرجل أ ن ت شكيني أ و قرقني أهل العلم يعني وقفوا ان سيمية ب هذه ا الكلام الامر واضح شكيلي قرقندي يعني غير يعني عند الاسماء ع ا ه هذه ر ذكر بعض ظاهر ان هذه يعني اسم لمجموعة ك ن زمنه ان ت تسمى بهذا الاسم على هي اسماء بعض الطوائف التي كانت في زمن ر ح م الله فضرب بها ضرب بها المثال يقول مثل أن الرجل انت شكيل او قركندي فان هذه الاسماء ض ا ط ل ة ما أ ن ز ل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في ا ل آ ث ا ر ا ل م ع ر و ف ة عن سلف ا ل أ م ة لا شكيلي ولا خرقلبي والواجب على المسلم إ ذ ا سئل عن ذلك أ ن يقول لا أ ن ا شكيلي ولا خرقلبي بل أ ن ا مسلم متبع لكتاب الله س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كل الإسماء التي معنى عرفت عنه للسنة ت ا ر ج ع إ ل ى قوله أ ن ا مسلم متبع لكتاب الله وسنه ذ هذا نذلل هذا ا الشيخ الإسلام النصوص بها ا نفس أن للعلم على ل م أ رسله له من النظر والعلماء وأن هذا الأمر ل قررواه حظ من وأن ن هذا ا ا قضيه ت ا ب ب ع جماعة ض الأسماء فلان علام أو ذ ماذا؟ ه بضوابطها مسألة تدخل تدخل التفرق والتحزن قد قد في في باب كذلك يقول الاسلام بن تيميه رحمه الله في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم يقول علي ه رحمه الله يقول كل ما خرج عن دعوه ة الإسلام والقرآن و ذ الاسلام تقصيم ق و ه كل م خرج عن دعوة ا ل إ والقران آ ن تم قصة ل ل الذي ك ا م مر م ع ى من كلامه الأسماء التي عرفت بها عرفت عرف بهذه ا ل س ن ة الجماعه أهل الى اهل الحديث هذه أ س م ا ء عرفت بها ا ل س ن ة كلها ترجع الى هذا المعنى خب بمعنى لا، لا تخرج حتى أن الأسماء عن والسنة أن انتسابك للسنة حتى لا الإفلال التي للسنة ذاتها تحذرا تابع انتسابك تضعوا تخرج تصير تحذر تحذر يصير في صحيحة يصير قد قد قد سياتي م عن هذه إذن يقول ابن تيمية رحمه الله كل ما ي ة رحمه عليك الان ل وقوله مذهب ا يدخل هذه انتساب ل م ب المشاعر كانتساب ل ي ه فيه ب المالك إلا ما إلا إذا يدخل ل التعصب هذا نعم م كما نص عليه إمام المالكية إمام الحافظ ابن عبدالغس الانتقاء فانتساب نص زمنه عليه ل ل في ف ر وقد ب أدب آخر أدبحت آخر إنه يكون ق الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو أو مذهب ع الاسم ء ا ت ب ه الكلام الآن قل ل ا الإسلام قد يكون صحيح في, ذاته صحيح في ذاته لكن الشخص الذي آ خ ذ به ي ت ع ص ر لا هو لمجرد ان ل ا ت ت ا ب لمجرد ان ل ا تتعب ث ا هذا ماذا ب مدلوب. مضمو يعني ن ت ن من ا ل س ن ة هل ت أ خ ذ بوصولي ا ل س ن ة فتعصب يبقى كل أ ص و ل ي ا ل س ن ة ت ع ص ب الحق أ م ا أ ن ت ه خ ا ل ف مدى من ا ل س ن ة وتعصب ا ل ل م ج ر د الاسم الارز ي ج وهذا المعنى هو الذي ي ح م ل عليه كلام بعض أ ئ م ت ن ا من المعاصرين و ل من ا العلماء ا هو الذي ك ل ا ا ل ع ن ه ذنب الانتساب للسلف محمول على من يتعصب لمجرد كلمه ة الكلمة محمول على من للمدرد كما مواضع صرحوا على يتعصب في بذلك ر أ إذن يقول ابن عن والقرآن يقول تيمية طريق دعوة أو أو الله كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن النسبة ما بلد مذهب رحمه خرج جنس أو فهو من عزاء الجاهليه بل لما اختصر مهاجرين و أ ن ص ا ر اسم المهاجر صحيح في ذاته يومه لكن سيصير الامر من دعوه الجاهليه بقول لما فهذا الامر تعصب للاسم إ م ا يدفع الى تعصب مجرد ا ل ط ا ل ب ة لا ليس هناك تعصب الحق معين يقول بل لما اختطى مهاجرين ع م ش وقال ي عن الانصار عليه ا لما اختفى م مع مهاجري يا لها م ج ر ي ن و ق الانصار ل أ ي اصولهم ل أ ن ا ر أ ص صحيحه ة أصول م ا الأنصار ج ر ي صحيحة ن كأصول فكان يعني التعصب ا ل م د ش الاسم ا ل ط ا ئ ف ة فقط وقال الانصار يا لها ا ل ا ن ص ا م الجاهلية, وأنا بين الجاهلية وأنا بين فقد يكون الاسم في حد ذاته صحيحا لكن ا ل ا ن ت س ا ب له دون ان يكون ا ل ق ص د تعصب ل م ض م و ن ه ل ل أ ص و ل ا ل ص ح ي ح ة وللحق هذا مذموم ض م و ه ا ض م عند أهل اهل ل ل ع م ذ ا مضموم عند أ ه العلم هذا, عند أهل العلم. هذا رحمه الله الكلام اقتضاء بمسيمية يقول كذلك في ا ل س ت ا ن و ي د ه للشاهد يقول وليس ل أ ح د أن ينصب ل م ة شخصا يدعو ي إلى ط ر ق ت ه الله ي ويعادي ي م غير ا ل ن بل هذا والسلام كلامه من فعله ا للبدع الذين ينصبون لهم شخصا ت ب د أ قال بل هذا من فعل أ ه ل ا ب د ع ه الذين م ن ص ب و ن لهم شخصا أ و كلاما يفرقون به بين ا ل أ م ة يوالون به على ذلك الكلام أ و تلك النسبه ة موالاة ويعادل فيكل سين أولام أولياء فيكل السين المعادلة على ألفاء مجرد أتنى ا التعصب لمضمونها التعصب ليس صحيح نعم صحيح للسنة لكن يكون تعصبك مجرد للعلم ه ا لا يجوز ه عند ذي ع العلم ن ب ا البته, ألبتة. والدليل الحديث الذي مر معنا من كلام وذكره اسلام ي ي م م ة ر ح الله كلام الإمام والقيم الله الإمام التيمية المداج كذلك يقول رحيمه في المدارج مزاج ا ا ل س ك يقول ن ي عليه ر ح م ة الله ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة أ ي لاصحاب ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ق الذين ح ق ق و ا قول الله تعالى إ ي اياتنا تناموا ف معرض م العلامة الثانية ولم ينسبوا إلى إسم كلام المناسب يسماعيل الكلام, صاحب يقول هذا الكلام. يقول لم ي الثانية ينسبوا يقول ويشرح يقول ي عن الأنقاط هذا هذا الهرب هذا قولوا صاحب إلى ش ر ر و بإسم ي ع ف به عند ل الأثناء ليس كل قيل ن من ا س إسم هو、قيم. يقول لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من ا ل أ س م ا ء التي صارت أ ع ل ا م ا ل ه ل ل ط ر ي ق و إ ذ ا ف إ ن ه م لا يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه, عليه اسمه. فيعرفون به دون غيره من ا ل أ ع م ا ل ف إ ن هذه آ ه ل في ا ل ع ب و د ي ة وهي ع ب و د ي ة م ق ي د ة و أ م ا ا ل ع ب و د ي ة ا ل م ط ل ق ة فلا يعرف صاحبها باسم المعلم معاني أ س م ا ئ ه ا ف إ ن ه مجيب لداعيها على اختلاف أ ن و ا ع ه ا عسف عام سيكون قال فنعرض صاحبها باسم المعلم معا إ س م ا ع ي ل ف إ ن ه مجيب لداعيها على اختلاف أ ن و ا ع ه ا فله مع كل أ ه ل ع ب و د ي ة ل نصيب يضعف معهم بثقه فلا يتقيد برسم ولا إ ش ا ر ة ولا اسم ولا بزين ولا طريق وضعي مصطلاحي بل إ ذ ا سئل عن شيخه قال الرسول عليه السلام وعن طريقه قال الاتباع وعن خرقته قال لباس التقوى وعن منهبه قال تحكيم ا ل س ن ة وعن مقصده و م ق ب ه قال يريدون وجهه وعن رباطه وعن خ ل ا ت ه قال في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ا ل رباطات البيوت المتازد اذن يقول في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع و ك ر ع ف ي ا س م ه يسبح له فيها بالغدور و ا ل ا ص ا ر رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله و إ ي ق ا ظ ا ل ص ل ا ة وايتاء ا ل ز ك ا ة نعم هذا ك ا م الإمام بن القيم رحمه الله بن رحمه تعالى كذلك نجد عندما سبق هؤلاء العلماء كلام في قضيه الانتساب هذا الإمام رحمه يقول الممالك رحمه الله أ ه ل ا ل س ن ة ليس لهم لقب يعاقون به لا جهمي ولا قدري ولا ر ا س م م ا ه ت ر ج ع و ا إ ل ى اسماءهم ل ن ة ا س ترجع و الى إ ا ل س ن ة قبل ذلك قال عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والأطب الإيمان الصورة لابن بطا في يقول عبد الله بن عباس الله من أ ق ر باسم من هذه ا ل أ س م ا ء ا ل م ح د ث ة فقد خلع ربقه ة الإسلام من ع ر ق الاسلام ا ت ك ي ر و ن م تشديد هذا تشديد يقوم هذا عليه الله القبو على بذلك يقول من يقول رحمة الله رضي الله عنه رحمة رضي أقر م من هذه ا أ س م ء ا ل ح د فقد ث ة ربقة خلع ل ل ا ا إ س من م عنقه وقال ميمون كما ف يقول الإبان الصغر والكبرى كذلك ي ميمون بن مهرات هذا من كبار ا ل ل س إ ئ م شمن يسمى بغير ا ل إ س ل ب الإسلام وقال مالك بن مغول رحمه الله كما في الابان ا ل ص غ ر ق اذا ل مالك مغول بن إ تسمى الرجل بغير ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة فأنشقه أ ب يقول دين ي شئ مالك ا ل م غ و ل إ ذ ا تسمى الرجل بغير ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة ف أ ل ح ق ه ب أ ي دين شئت قلت هنا وكما كان السبب يحذرون ذلك التحذير البالغ من خ ط و ر ة الانتساب إ ل ى غير ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة نجدهم يقرنون القول بالعمل مطبقين ذلك في حياتهم في عدم رضاهم أ ن ي س ب و ا لغير ا ل إ س ل ا م وغير رسول الله عليه السلام كما جاء عن عبد الله بن عباس أ ن ه قال قال لمعاويه رضي الله عنه قال لمعاويه قال ا ل م ع ا و ي ة أ ن ت على م ل ة علي رضي الله عنه قلت قال عبد الله بن عباس قلت لا ولا على م ل ة عثمان أ ل ا على م ل ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا, لا فلان على فلان ولا على فلان ولا على م ل ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وللأ ا ل إ ب ا ن ه الكبرى والصور وكذلك في شرح وصول اعتقاده ا ل س ن ة والجماعه لله ل ك ا ئ ي رحمه الله على الجميع إ ذ ن هذه النصوص ل أ ه ل العلم تدل على أ ه م ي ة هذا الامر أ وأن م ر ل أ يعني فيه فيه تفصيل عنده لا ز ا ل الكلام م ج م ب ا ل ل آ ن الان ما ج م م هي الضوابط ا ل آ ن كيف أ ع ر ف أ ن هذا الانتساب صحيح والانتساب ه ذ ا لا يساوي هذا الانتساب ما للعلم الضوابط التي ذكرها هي خ ل ا ص ة هذه الضوابط ذكرها ا ل إ م ا م ا ل ن تيميه رحمه الله في الاقتضاء لكن شرحها الشيخ صالح لما شرح ر س ا ل ة فضل ا ل إ س ل ا م شرح هذا الكلام شرحا ن ف ي س ا لم أ ع ر ف ه لغيره صالح ولكن م شح يجب ان تتعامل ف فيه تسطيل ضربة مع الامر صاحب فضل الإسلام. شار في نهايه ل ص الامر ل لا ي م في ن ه ا ي ت ه ا إ ل ى هدف مع مبحت. الامر الاسماء أ و الدعاء ق ل الشيخ هنا كل شيء ص ا ل حفظه الله تعالى يقول لا انتبهوا ل ك ل ا م لان الكلام ولي فيه الضوابط ثم بعد سانطلق لكم كلام اسلام نتيمي ا اخي الموضوع يقول الشيخ إ ذ ا تبين ذلك ف إ ن ن ا نقول إ ن هذه التسميات ا ل ح ا د ث ة في هذه ا ل أ م ة ب أ ن و ا ع ه ا سواء أ ك ا ن س لنسب أ و ق ب ي ل ة أ و بلد أ و جنس أ و مذهب او ط ر ي ق ة ف إ ن الاحوال فيها ث ل ا ث ة تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ه ا ن ت س ا ب ت ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن تكون م م د و ح ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن تكون م ذ م و م ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تكون مباحه ذ ه اما ل أ ق أ ن يكون ا ن ت س ا ب م ذ م و م و إ م ا أ ن يكون م ح م و د و إ م ا أ ن يكون مباحا ثم قال أ م ا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى وهي أ ن تكون م م د و ح ة فهي إ ذ ا كانت التسميات من التسميات التي تميز المسلمون بها في الكتاب و ا ل س ن ة على حسنه وعلى اعتباره فالله جل وعلا سمى المسلمين باسم ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن اسم ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن هذا اسم ايش ممدوح في فيما سبب الكتاب و ا ل س ن ة وكذلك وصفه هو يتكلم ل أ ن الكلام المفرغ يعني الكلام الذي يكون, يعني في الكلام الذي يكون مؤلم. يعني ركاته ف مؤلم ك ل ا فهنا وكذلك وصف م ث ل المتقين ا مع أ ن ه ا فيها ت ذ ك ي ة كذلك وصف ب ا ل أ ب ر ا ر مع أ ن ه ا فيها ت ذ ك ي ة وفي ذلك فهذه تسميات هي من قبيل ا ل أ و ص ا ف لاسم المسلم و إ س م المؤمن وكل م س ل م لديه تقوى بحسبه وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه اذن مما يدخل في الاسماء المحمود ي ش الاسماء والده كتاب السنه ثم قال وكذلك لا ل يجب ت ك ما عن ه ذ الكسر ما وكذلك جاء بالوصف كلزوم ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فاسم ا ل س ن ة و إ س م الجماعه ه ا ن من الاسماء التي جاءت في ا ل أ ح ا د ي ث إسم السنة و اصلها ع ة و ر أ ح ا د ي ث و في ا ل ق ر آ ن ولهذا يسمى خ ا ص ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م لزموا س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولزموا ا ل ج م ا ع ة والنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هو الذي أ ذ ن بهذه التسميه ة ب ط و ل في افتراق وفي الخلفاء هي رواية خارجية هي عليه واصحابي عليكم المهدين غذة أذكر هذا الجماعة بسنة قالوا قال كان ما أنا وقال الدليل الإثم كتاب وأشهر على مثل على السنة ولذلك السنة وسنة وأنه وارد من هم؟ من من أئمة بعض صحة قصر الحديد. اقاموا هذا الاسم مقام ا ل أ س م ا ء المحدثه فلما ضع الخوارج ظهرت ا أ س م ا ء ظهرت ا ل م ع ت د ي ن تميز اهل ا ل س ن ة بقولهم نحن اهل ل والجماعة س ن ة السلف السنه أ المحدة فلما تفرقت الأسماء وتعددت ا أنا مختلع والجماعه م ق و ل أ م ن ت ع رجعوا ض بها السنة الأفضل من من حديد طب ر إ ل ى الاسم الذي يميز اهل ا ل إ س ل ا م المتمسكين ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل عما عداهم ل أ ن ه م بين أ م ر ي ن شوف ا لماذا ق ع تقعيد ي ي د هذا ا ل رجعوا هذه الى س م ا هذه الاسماء, ذكروا الاسماء. هذه الاسماء كما قلنا اما قلنا تكون منصوص عليها في القران للسنة و ا ل س ن ة كتاب و السنه لاسماء هذه الحق ن ج د ه ل ا ل س ن ة ما تصور على فقط هذه الاسماء مامور الوقت ز ن وظهور الفرق ظهرَ أ س م ا ء أ خ ر ى ك ا س م ه ل ا ل أ ف ا ق اذا م سكن بالافاق ل ذ ا ا ل أ ف ا ق هل ولدت في كتاب و السنه لكن م ع ن ى يرجع إ ل ى من ع ى ا ل س ن ة ا ل و ا ر ث ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ما ع ن ى لا أ يرجع إ ل ى من ع الجماعه ل د ا ل ا ا ء ا ل ك ت ا ب ج ا ل سنه ه ذ ا فالاسماء لم تريد ترجع الى م ت ر د ترجع إ ل ى ترجع الى الاسماء ا ل و ل د ة في الخدمات المسلمه الشيخ الىها ف ش ي د عمر هذه الاسماء ق د منها التمييز لماذا لماذا ترى الان ماذا يقول الشيخ رجعوا الى الاسم الذي يميز ه ل الاسلام المتمسكين ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل عما عداهم ل أ ن ه م بين أ م ر ي ن ان يصلبوا اسم, اسم الاسلام عن اصحاب الاهواء ا ل م ح د ث ة لانهم أ ص ح ا ب ا ل س ن ة الخالص ة خالفهم ان الاهواء كما ذكرنا مع عدد الافتراء لا يدل على انهم يعني خالفه عدد السنون من المسلمين لكن ح ر ب و ا عن الجاده ع كيف, يتميز السنة عن كيف؟ هل يزيلوا اسم الاسلام عنهم من ه ذ المسلمين أ ا ش ب ق ي و إ م ا أ ن يصفوا من كان على ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ل ب ج س م يخصون به ويكون منصوصا عليه في ا ل أ د ل ة فهذا يكون سائغا وهذا إ ج م ا ع منه م على أ ن من كان على ا ل أ م ر ا ل أ و ل ف إ ن ه يسمى م ث ل أ ه ل ا ل س ن ة و ج م ا ع ة أ و قد يقال أ ه ل الحديث ل أ ن ا ل س ن ة هي الحديث أ و يقال م ث ل أ ه ل ا ل أ هو ا ر ج ع بكر ا ل أ س م ا التي ء تكنه لكن ترجع إ ل ى ما يقول أ و قد يقال في اهل ل الحديث أو ق او ل مثلا أهل الأفر أ ت ب ا ع السلف هذه كلها في معنى واحد ل أ ن ه ا ترجع ب ا ل أ م ر إ ل ى ما كانت عليه ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أ ن ه ا ن ا ج ي ة فهذه ت س م ي ة م أ ذ و ن بها كما ذكرت لك هذه تسميه ة دوحة من ذ ا الكثير الأول ا ل أ س ممدوحه ا ء الصباح من ة شو ض ا ب ط و لا ت ف س طبعا ا ل م و ر د ت في الكتاب الصين المعانيها ص ح ي ح ة بلا شك والاسماء س م ء التي إليها ا لم ل ترد ترجع التي لم تنم ر د كعلى ا ا ترجع إلى هذه اليها أ س م ا الواردة هذا ء هو ض ق كنوحة قيد ا ت كيف م م ر ن قدرقوا دازل لنجرد شروف هو الإسماء الإسم الاسم هذا جائز هذا هل لكن ذلك لا النسبة أسمن نعم هو صحيح تعصب صحيحة في يجز لكن لما يصير ت ع ص ر لمجرد حروف اللفظ لا يجوز يالي يالي من اين الحديث الذي أ مر معه يا للمهاجرين يا للاصحاب ا ا أذكره ل الكثير قال الاسماء الشيخ ت ا هذا فيها ب وهذه مأذون من د ف ظ ل ل إلى قول الاسم قال ه فيها أنها من مأذون ما أن دقة و ا ج ل أ ن ا ل إ ط ل ا ق على أ ن هذه الاسماء ص ح ي ح ه و و ا ج ب ا ت الاطلاقيه قد تكون واجبه في عليك وقت قد تكون مستحبه يماثل ن في في أو في زمن أو في ت ف يختلف الأمر, يختاري. الأمر يختاري. فنقول و عدم هذا هذا الأمر هذا الأمر مشروع. لكن مشروع و و ج ه ع د وجوده نعم الأصل الأصل ا ل أ ص ل ل في ا ا ن ت يجب ان يكون أ هناك اشياء و ي ك م دام أ ن ت م م ا ا ل ك اشياء دول و ح ك ي م رحمه ي ي الله ق و ل ب ن ي ي م م ر ح هناك الله الفتاة أه... لم بجموعة ت ذ ر ت ي في ا ل ل م ج د ء ع ي ق و ل ب ن ي ي م م ر ح ه الله لا عيبة على عيبة م ن أظهر مذهب ا ل ل س ف و ا ن ت إ ل ي ه و ا ع ت ى إليه ل أ ن م المدى ي ب د ل ان يكون هناك حقا إ ج م ا ع ا ت يبدو ان ه ن ا ل إ ج م ا ع ق ا ل لأن م ذ ه ب السلف ل ان ي ك و إ ل ا ح ق ا ا ت ف ا ق ا بكى ا ل ت ف ا ق ب ع د و ان ه ذ ا ا ل ا ن ت س ا ب ع ا ف يبدو ان هناك ا ج و م ا ل ا ن ت س ا ب إلى ا ل س ل ف و ا ج ب ه ذ ا ع ا ت ي ب ل ل ك ن ه ذ ا ك اجماعات يبدو ان ه ق ل ن ا ت م ي ع ا صور في بلدنا انت لكي م ا تجمع ن ا غ د منه ي لانه و يزال ش تارب يعني لعله فهمته لعله زال ولذلك تقتدي ع ن ي ا ن ت س ا ب ه مدى ا ل س ل يعني في بلدك ر ا ش في بعض البلدان م خ ر ى غير ر ا ش ج جيبوا ا ل ر ا ئ م ولا شيء عندهم ا ل س ل ب لا مراعاه لهذه القرائد ل ا ر الخصوص ي هو المضمون م ش ي اسماء قصائد القليل ا ل م أ ذ و ن في ع ب ا ء ا ل م ي يعني مجمله ا لبيان هذه ا ل م ل الأصل والإيجان ل ك ن قد ي خ ت ل ف ه ذ الاخوه ا س م ل ا ل والايجاد يكون ل قال ا ا ن س مذموغة حادث في الأمة ل و ا ء التي اتخذت لنفسها اسما يخالف اسما الذي كان عليه الصحابه الأفضل إذا ا معنى غير فيكون إ ل ي كالخوارج والمرجئة والمعتذرة الانتساب غير صحيح و أ ش ب ه ذلك ه ن ا وضع قائد إ ذ ا انتسابات ا ل م د م و م ة من ضوابطها ضوابط السيرات ي في م ع ن ه ا بدرجه او ب ا ل ه ن ا ك انتسابات ا ل س ي ر ا ت إ م ا أ ن يكون انتساب أ و تلك ا ل ن س ب ة ن ج ة عن مدى ن ت ج ة عن مذهب خالده مذهب السير مثلا انتساب الخوارج ما معنى خروجها خروجها ذ ا ل مذهب السير ب مذهب ا ل مخالف لمده به ا ل س ن ة والحديث هل هذا ا لراس م ه هذه عنها ب أو أنها و التفقيل خ ج فرقة ل هل ل خ و ا ر ر ج أ فيها يسمى بهذا الاسم أ و لطريقتها ط ر ي ق ت ه اذا إ ا ل ا ن ت س ا ب قد يكون ا ل ط ر ي ق ة عندما تكون ا ل ط ر ي ق ة مخالفه ة ل م ا ل س ل ف ف ا ل ا ن ت س ا ب إ ل ي ه ا ن د م و ك ط ر ي ق ة ا ل خ و ا ر ج ف ن س م و إ ل ى طريقتهم ا ل م ب ت د ع إذن لما يكون الانتساب إ ل ى ط ر ي ق ة مبتدعه نقول هذا الانتساب مذموم ا ل إ ر ج ا ع كذلك ت خ ي ر العمل على ا مسمى الايمان ن اخراجه المسمى ا عن ل إ واش يعني هاد الفرقة قال على رأسها معياد انتسب مثلا لا الارجاع يعني انتساب هذه هذا مذهب على ثم مرجئ انتساب إذا إذا كان انتساب إلى الى ط ر ي ق ة او م ذ ه ب مذموم ك ط ر ي ق ة الخوارج وطريقتي ة المرجحة بلس ا المعتزلة ل كذلك المعتزلة ط ر م ا ا ل ا م ن تلامدة الحسن البصري ثم خ ر ج ب و د ه و ل ك طائفتي الاعتزال فطريقتهم اعتزاليه ة ذ ا ل ا ن ت س ا ب مثل ا ل م ع ت ز ل ة عندك الخوارج و المرجعه ذ الى ا ماذا الى طريقة الى مذهب ردي الى مذهب خبيث او خالد من ذ ه ب السن الضغط الثاني في الانتساب المدموم ي ق د ر ك ن الانتساب الى شخص الى ر ا م ث ل ط ا ئ ف ة ا ل ج ه م ي ة لماذا سميت ماذا اسم ا ل ج ه انتسابا الى、الجهن. يعني وطبعا ت ب ع ت من ه ب ه فنصيبت اليه وجدت ان ت ص ب ا ل شخص إ ذ ا وضعنا من هذا اله وقال ب د و س ثلاثه سيكون انتساب الشخص إ ذ ا كان انتساب الشخص لا يجوز او انتسابي لا طريقه لي إ ذ ا هذا الضرب ط ر ب ق ه او دماج انتساب المغموم انتساب ا ل ط ر ي ق ة الضمكتين الشخص قال نحن ا نجوم عرفنا ب ا ر ك م راسكم غير نجوم ي لك شيء من الوجه قال الشيخ ا س م ا ء والدعاء والمذموم وهذه مما حدث في ا ل أ م ة من ا ل أ ه و ا ء ا ل م خ ت ل ف ة التي اتخذت لنفسها اسم نيخالف واسم الذي كان عليه ص ح ا ب ة ا ل خ و ر المعتزله و اشبه ذلك؟, ذلك يكون انتسابا الى ماذا إ ل ى طريق ل أ ن ه م يدعون إ ل ى ذلك و ي ر ا ن انهم أ على صواب فيه وربما سمّ سموا أ ن ف س ه م أ ه ل ا ل س ن ة وجاءهم ا بأحد الاعتبارات قد و ن ن أ بهذا الاعتبار صحي وكل ت س م ي ة فيها إ ش اشاره ر ة لمذهب و ف ه و ا القاعدة كل تسمية ي ف ا إشارة لمذهب يشتمل على باطل في ا ل ع ق ي د ة أ و باطل في السلوك فهم لا من د و ي ه فان تسميه في نفسها مذمومه ة يتسمي ولو ه ذ ا ف ك رص ع لم ى ع د م ش ر و ع يقترب الانتسابي لهذه المسألة لا الفترة المجلدة الثانية لهذه لعله بنتين يبني نوع يحبث شيء أرعى ا نفسها ل ولو في ي مدمومة لم ق بها شيء آ خ ر في اعتداءات ا يندم المعلاه م ذ لانها تدل, تدل على طريقه ا ل خارجيه كي تنتسب ا ل خ ا ر ج ي ة او ا ل ا ح ت ف ا ء للارجاء الاعتماد يكون في السبيل و ي ل انه انت تتحدث بذلك يدل على ط ر ي ق ة م خ ا ل ف ة قال ولو لم ي خ ت ن بها ش ن ا ه فكيف ان يزيدون الطين من لكم ا يقال فكيف اذا راى م ذلك شيء اخر فكيف إ ذ ا اقترن بها التعصب أ و اقترن بها بذا أ خ ر ى و هو اخر لهذا ف إ ن ا ل أ ص ل أ ل ا يخرج عن دعوه ا ل إ س ل ا م كما قال الشيخ ا ل إ س ل ا م هنا وكل ما خرج عن دعوه ا ل إ س ل ا م والطغاه فهو من ع ز ا ئ ي ل ج ا ه ل ي ة إ ل ا ما أ ذ ن به مما ذكرت أ و سنذكر م إله ع ا ت بوت داعي ثم قال ف إ ذ ا هذه ا ل ت س م ي ة كلها باطله وهي تقول إ ن ه ا من اعزائي لأن وهي تكون وهي تكون من وهي وهي ع الجاهليه ة ل أ ن ا تفرق ولا تجمع ويدخل فيها أ ي ض ا اواصلك ص ل ك اذا ت ك ل م ن ا عن الانتساب ا ب م م و ع المهم و ع ب انك تكون انتسابا للطريقه او م د الشخص كذلك ماذا ويدخل ل أنه لا يا مميش الانتسابات رجل منذ ف إ ن ه ذ ه ا ايضا ت كلها باطلة مخار و د خ ل فيها ي أ الاسماء ا ل م ش د ث ه للجماعات ا ل ا س ل ا م ي ة ب أ ن و ا ع ه ا التي جعلت لها اسما يصدق عليه انه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره كحزب التحرير ككلام م ش ك ل ه و ك ح ك م ل إ خ و ة المسلمين و ك ج م ا ع ة أ خ ر ى تظهر في ب ل د دون بلد فهذه تسميات م ح د ث ة وهي م ذ م و م ة علاش ه ا ل أ س م ا ء وش, وش هي اهوالطريقه تطلقها هذه ا ل أ س م ا ء تحديداته ايش تطلقها الاسم تحديداته إ محمود اسم العالي حمود البنوك والاحسان ه ا محمود لكن لا يجوز علاش تهد قال وتجمعات اخرى تظهر في بلد د و ن ب ل فهذه تسميات م ح د د ة وهي م ذ م و م ة ل أ ن الاسم في نفسه مشتمل على ماذا؟ على د ع و ة تفرق المسلمين فهمتوا؟ في هذا احدداته احدداته هو أنه هؤلاء احدداته الإسم مجموع يجتمل ماذا؟ لما جميع بالرسم الاسم العمل ترون يدون لكن على في ينجي عندي في على نحن ا غير مسلمين وما ا خ ر ي ن ت غير مسلمين وهكذا اذا هذا الاسم يتضمن ايش؟ تفرق الانتساب ليس بحاله تسبب المناهج ليس الفرقه على راسها بلاد ا ل ف ر م هل وفق ف ل م ا ذ يكون انتساب الطائفه على راسها شخص مائير فهذا الاسم يكون سبب لماذا التفرق ثم يفضي الى ماذا يفضي الى التفرق ويفضي إ ل ى ت ع ص ب ويفضي إ ل ى ت التعزب وان ل ك لما كان يبضي للابتداء مذموما لكن لما كان يفضي إ ل ى الامور صار ل مذموما ن ا ل م ق ل لأن الاسم في نفسه أن مش في تنصر من ك ا ن في هذا الحزب د و ن ا ل آ خ ر و ل هذا ن ق و ل إ خ ت ل ه ان هذا الاسم ا ل م ة ع ل ى ن و ع ان هذا ا ل ا هو ل ل ت ع ر ي ف و م ن ه ا م ا هو ل ل ت ن ظ ي م ش و ت ن هذا ا ل ا س ق ا م ت فما ك ان هذا الاسم المختلف هو ان هذا الاسم المختلف هو ان هذا الاسم المختلف هو ان ع ذ ا الاسم المختلف هو ان هذا الاسم المختلف هو هذا ي ك ن ماذا للتعريف ما نشتعل ق ب ج م ا ع ة معين ما ي ف ض ي إ ل ى بدعتين أو إلى ف ر ق ق او ل أ ن ا من ك... ما... من كان ق ب ل ا ل تفرقين ن أن ي يوالي ي ه ويعاده ونتعصى بالعودون ه صاحبه غيره فهذا أنه من أ ع قال ا ي وأعظم, من... منه وأعظم منه انتصار, يعني أعظم مما رجب فيه رجب فيه انتصار باسم الشرعي يعني غير هو يصدر هذا فضلنا للاسم هذا عندكم ي ع ن يفضي إ ل ى تعصب أ و إلى ف ر ق أ و تفرق أ و إلى ت ح ز ب يعني لا يجوز ي ع ن يفضي إ ل ى هذه ا ل أ م و ر ثم تدل عليهم بهذا الحديث ثم ذكر إذن كلاما طويلا في هذا القسم أ ر ج و ان ل اراه ان ي تصدر ان ارى أ لكن ه ن ا ل شيء يمكن ان يكون ه ن ا ل شيء يمكن ان ي ك و ا ك ش ي م ك ن ان يكون ا ك ش ي ي م ك ا ل يكون ا ل ش ي م ان ي ا ل ش ي م ك ان ي ك ن ه ن ا شيء ي م ك ان ي و ن هناك ش ي ر يمكن ان ي ن هناك شيء يمكن ان يكون ه ا ك ش ي يمكن ان يكون ا ك ش ي ي ا ل ي ك و هناك شيء م ك ان يكون هناك شيء م ك ان يكون ه ا ك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يمكن ان يكون ه ا ك ي ء ي م ان يمكن ان ي م ك ان يمكن ان يمكن ا ل يمكن ان ي م ك ان يمكن ان يمكنكن ي م ك ن ان م ك ان يمكنكن ان ي م ان ي ان ي ع ك ن ك ن ان ي م ك ن ك ا يمكنكن ا يممكن ان م ا تعصب أ و يكون ع ن د ه تعلق ب و ل ا ة أ و م ع د د فهذا نقول أ ن ه ايش مباح مثله أ د خ ل العلماء ا ن ت س ا ب ا ا ل م ب ا ح ة انتساب إ ل ى المذاهب ل أ ن العلماء قديما علماء, علماء, علماء, علماء السنه كانوا من ينتسبون إ ل ى مذاهب مالك طائفه اخرجه ابن الشافع لكن هل كان بينهما تعصب إذا إلى فارجع القائد أنه لي ولكن بين هذا هو ا ل م س ي المسلم و ك ا ي و ل هذا هو المسلم ي ي ق و ه ذ ل م س ل م الذي يقول ا ا ل ت ع ص م الذي و ل ه ا و ا ل م س ل الذي ي ق و هذا و ا ل م س ل الذي يقول هذا المسلم الذي ي ل هذا هو ل م س ل م ا ل و ل ه ذ و ا ل م ل م ا ل ش ي خ ق ل ا ه المسلم الذي يقول هذا هو المسلم الذي ق و ل ا هو ا ل م ل م الذي يقول ا ل ب ر ل ا ل ك ل ا ه ا ل م ل م الذي ي هذا هو ا ل م م الذي يقول هذا هو ل م س ل ا ل ذ و ل ذ ا ه ا ل م الذي يقول ه ا هو المسلم الذي يقول هذا ل م س الذي يقول هذا هو ا ل م ل م الذي ي و ل ا ل م س ل م ا ل ذ ق ل ا ه ل م س ل م ا ل ي ي ق ل ا م ي ي هذا هو ا ل س ل ا ل هذا ه ا ن ت س ا ب ا ل ف ر و ع ي ق و ل لا يجوز ل أ ح د أ ن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه ا ل إ س م ا ء ولا و ع ا د ي عليه بل أ ك ر م ا ل خ ل ط عند الله أ ب ط ا ه من أ ي طائفه كان مالكيات ا ل ش ا ف ع ي ة لكن مجرد الانتساب ك ا ن ت س ا ب من أ ج ل ي س د ر ا ف ه لكن لا ي و ض ي عنده م الى ماله لا ما ي و ض ي عنده م إ ل ى التعصب المذموم س ل ة ه ه ا شيء هنا ا ل ض هذا الكلام يعني اختصره اختصره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله ذكره في اقتضاء صراط مستقيم اقتضاء صراط يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ل ل ه وحده صحى س ع ي بعدها ي ق و ل ل ا ش ي خ رحمه الله وراى مسلم من حديث أ ب ي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ا الله الله قال لا, لا ن باس ه من لينصر وغلاه ن الرجل ن اخاه ل ظالما او مظلوما ان كان ظالما فلينهوا فانه له نصر وان كان مظلوما فلينصره قال شخص تعليق. كامل تعليقا كلام كامل خصوصا ل كريما قال فهذان الاسمان المهاجرون و ا ل ر ص ا ه اسمان شرعيان جاء بهما ك ت ا ب و ا ل س ن ة وسماهما ل ل ه بهما كما سمانا ل م س ل م ي ن من فرده في هذا وانتساب الرجل إ ل ى المهاجرين و ا ل ر ص ا ه انتساب المحمود عند الله وعند رسوله أ و م ا يرجع اليه فقط لا ي ك ل م يرجع اليه ولكن ت س ا ا ب لا لدي ل م يرجع ن اليه ولكن ت س ا ب لا ل محمود يرجع ن اليه ولكن وإن م لا م ا ي ر محمود ع ن د ا ل ل ه ولكن ع ن د ر س و ه هذا ا ل ا لا م ب يرجع ا ل ا ي الذي يقصد به التعريف فقط هذا كالانتساب الى ق ب ا ئ ل ا ل أ و ص ا ف اذن اذكر انتساب ا ل م ش م و ر ثم ادرجه م ن إيش انتساب إيش المباح ثم ا خ ر ج ه من انتساب ا ل ا ذ م و ب قال ولا من المكروه أ و المحرم حاج كالانتساب إ ل ى ما يفضي إ ل ى ب د ع ة أ و م ع ص ي ة أ ج م ل أ ج م ل بن تيمي رحمه الله اجمل هذا هو خلاصة, خلاصه هذا المبحث تبعد كلام كذلك الاسلام بن تيمي رحمه الله كلام هنا يعني طويل في, في هذا الباب نعم إ ذ ا هذا خ ل ا ص ة هذا المبحث إ ذ ا من مظاهر ا ل ت ح ز ق ق ض ي ة فيش الانتساب لكن في الانتساب يعني يعني ا يعني يعني طويل طويل لكن ه ن ا من يحصل على التحزب والتحزب و ا ب ت ح ز ب والتحزب ا ل ت ح ز ب والتحزب والتحزب ل ت ح ز ب والتحزب والتحزب والتحزب و ا ل ت ح ا ل ت ح والتحزب و ا ل ت ن ز ب ت ي ن ب والتحزب والتحزب والتحزب والتحزب والتحزب والتحزب و ا ل ت ح والتحزب ا ل ت ح ز ب و ا ل ت ز ب و ل ت ح ا ل ت ح ز ب والتحزب ا ل ت ح ز ب والتحزب و ا ل ت ح ب والتحزب و ا ل ت ح و ا ل ت ح ا ل ت ح ف ب والتحزب ا ل ت ح ز ا م إذن الشيخ النبي اسم لا حلمة في الإسلام ولا الحديث بخالي لا تحالفة الإسلام ا حلمة معلق ل عن في في وفي روية في الشيخ مصطفى وصري رحمه الله الشيخ يعني يعني لا, لا يعرف كثيرا عنده عند الطلاب و ش ي جليد خ ا ل شيخ مصطفى وصري رحمه وصفى ا ل ل ه إتاب ي تكذم عن هذا ا ل ش ي وهذا الشيخ من المشايخ الذين يعني تكلموا عن ا ل ح ز ب ي ة وذموها يعني خطرها ومضار ومضارها ب ي ن و ا خطرها على المجتمع ا ل م س قال يعني في كتاب الإسلامي كتابه مصنف و ش ر ح هذا هذا به وبأوامره ونوالهين الفقهاء أنه الشديد لا في الإسلام لا الإسلام العقد العام الإسلام والانتزام لا الإسلام يشلف يقول شلف أجل شلف عقد في في أي ومن قرر وكفى بعقد ا ل إ س ل ا م حلفا قال ف ل ض ر و ر ة ا ل م س ا و ا ة بين المسلمين في هذا العقد العام لا يجوز أ ن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم ا ل آ خ ر إ ذ إ ن ذلك يميز الحلفاء على سائر المسلمين و ي ج ع ن د ه م حقوقا ليس ت ل سائرهم هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكايه في البعض ا ل آ خ ر ل أ ن مجرد التمييز ب م ح ا ل ف ة خ ا ص ة يضع غير الحريف في مكان أ د ن ى منه الحليف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاقر ما تم من ا ح د ا ل الجاهليه حيف لأن المطيبين ا خاصة ل ع ل وقال لا ي م في في من ل حلف ي في ا أن هذا ل ش ي ا ا ا ل ي ن م ا م ا ل ح ز ب يجب ان يكون م ن ا ل م ع ا ص ر يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ان يكون ه ذ ا ا ل ب ا ص ي ع ب ان يكون ه ن ا و م ت د ا و ل ج ب ح م د ا ل ل ه في ا ك اشخاص يجب ان ي ك ن هناك اشخاص ج ب ان يكون هناك ا ل خ ا ص ب ان يكون هناك ا ل خ ا ص يجب ان يكون ه ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا و يجب ان يكون هناك ا ل ت ح ز ب ا ل يكون ه ا ل ب ش ي ر ا ل إ ب ر ا ه ي م و ن ه ن ا اشخاص يجب ان ي ك و ي هناك ي ش خ ا الحديث عن المضار التحزب وعن ذم التحزب كذلك العلامه ابن عاشور رحيم م ه الله ورافت ت م طيب كذلك ي قضية ح محمود ذ ب كذلك الإعلامة شريعه ا ك أحمد أبو الأشبال رحمة م شاكر الله ا على ل ج فمحمود م ح شاكر ر ا ل ل ه كلام ذ ك ك له ل طيب في ق ض ي ة التحزب في في آخرين من العلماء لهم كلام يعني في هذا الباب هذا ما تيسر يعني ذكره في خصوص هذا ا ل أ م ر أ ك ت ف ي بهذا اقولكم ل لهذا استغفر الله ولكم الله اعلم و ح س ن